شبكة مزامير آل داود تهديكم إن المستكين في جنات ونأخ في مقاد صدق عند من مقتبت بسم الله الرحمن الله سعی کنه ور بیاد، خم